وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكورني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك وقال للذي ظن فَإِنْ نَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, ربه فَلَبِثَتْ فِي الْغَاسِقِ يَبْوَاسًا فَإِنْ نَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَتْ فِي الْغَاسِقِ